بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق إلا تذكرة لمن يخشق تنزينا ممن خلق الرضا والثماوات العودة الرحمن على العرش استوى له ما في الثماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تشعر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أظهرنا إلى لا الا هو له الاسماء الحسنى وهذاك حديث سف اذا انعر فقلنا لانهم كث فقلنا يا ا رزتنا نارا لعل ياتيكم منها ادق وبسنا وجد على النار هدا فلما اتانوديا يا موثى انذ يا انا ربك فخلعنا عليك ان بنوادي المقدس طوير وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إلا, إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتيتنا كاد أخفياني تجذي كل نفس بما تسعى كلا يصد عنك ان هما لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وما تلك بيمينك يا منث الله هي اصوا يا اتوكل عليها واهتش بها على غنمي ولي فيها ما ارب اخره وقل يا موسى فالقيها فاذا هي حيه تصفا قال خذها وَلا تخذ سنعيدها سيرة هلولا واضم يدك إلى جنائك تخرج بيضاء من غير سوئنا يتنخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نذبعك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة نخرى إذا وحينا, إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفه في التابوت وقذفه في اليمن فليلقي اليم بالساع ليأخذه عد كلي وعد كله وألقيت عليك معبة مني واني تصدع على عيني إذ تمشي أختك فتقول فتقول ولدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تأذن وقتلت نفسا فلزيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينا ثم جئت أنا يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت وأخوك بآياتي وناتنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخوفا إن ni ma akoma atma oa a Faatia hunfakuuna en na wa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 إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولق قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه 12. قول فما بال القرون لون 13. قول علمها في كتاب لا يضل ربي ولا ينساب الذي جعل لكم لرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتق Kulun wa urawa an'amakum In la fi ذalika la ayaati la urinnuha Minha khalqnaakum wa fiha n'eidukum Wa minha كلها فكذب وأبق قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسعرك يا موسى فلنأتي أنك بسعر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضعا فتولا فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خواب من افتر مَا وَهْمَ بَيْنَهُمْ وَأَصْدَرُ النَّجْوَى قَوْلُ إِنَّ فَانِيَ لَفَائِلَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ فأجمعوا كيدكم ثم تصفا وقد افلح اليوم من استعلا قولوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من القي قال بلى لقوا فإذا عدالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أن لا تسعى فأوجث في نفسه خيفة موسى قلنا لا تغفنك أنت لعلا وحلق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السعرة سجدا O a bi wa na waamu ona atumnda kwa bana aana za na ko e na kamambi فَإِنَّ أَقْطَعَ مَا اجْدِي يَكُ وَأَرْجُنَكُمْ في خِنَافٍ وَلَا أَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ أَجْنَا أَسَدْتُ عَذَابًا سِنَكَ أَلَمَّا زَأَنَا مِنَ الْبَجَنَاتِ وَاللَّذِي فَطَرَنَا فَقَوِيَ ظِمَاءٌ أن تَقوَ إِنَّمَا تَقضي هَذِهِ الْحَيَاةُ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 وَمَعِيَتِيمٍ مُؤْمِنًا وَدَعْنَا الْفُونِئَاتِ فَأَنَّى إِن كَانَ لَهُمُ الضَّرَّاجَةُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَفْجِرُ مِنْ تَحْتِهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ زَفًا أَمْ نُتَذَكَّرْ وَلَقَدْ وَعَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْثِرْ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا وَأَرْسَلَ بَيْنَهُمْ طَائِرًا في الْبَحْرِ يَبَسَّلْنَ تَخَافُ دَوَّكَنَ وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَاصَاهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَرَسِيَاهُمْ وَعَبْوَالنَّ فِي فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا دَ يا بَنِي إِصْرلَقدَ جَيْنكُم مِنْ عَدُوكُم وَعددنَاكُمْ وَاحَدناَاكمُمْ جَان بَطُ لَمََ وَنَزَّنَنا عَلَكُم لَمَ وَصتَلُوا Wa kwaje baate ma zoqaana ku wada ta fi faa ila aai ku wa Wamaliada bi fa kwada وَإِنَّ غَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْزَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى وَوَلَهُمُ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَوْضَى وَلَفَإِنَّا قَدَ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضْلَهُمُ السَّامِرِ فَرَجَأَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَصِيفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطْبُوا عَنِكُمُ الْعَهْدُ أَمَوَدْتُمُونَ أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قولوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك أقسام رج فأخرج لهم إذا من جسدا له خوار فقولوا هذا إلهكم افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ولا قد قال لهم ارون من قبن يا قوم انما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمريك قالوا لن نبرع عليها كفين حتى يرجع إلينا موسى. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَطَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَعُمَّ أم لَا تَاقُذْ وشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولك قال فما خطبك يا ثامري وان بذل لَمْ بما لم يبفر به فقبضت قبضتا من صدر رسول فنبذتها فانبذتها وكذان كسولت لي نفسي وانا فذهب فإن وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُونَ مَا مِثَاثٍ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا تُخْلَفًا وَرِنَا إِلَيْكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيَّ اكْفًا غَنُعِذْقٌ نَهُ ثُمَّ لَنَسْفَ نُفِيَ فِي الْيَمِّ نَثْفَا إِنَّمَا إِلَاهُكُمُ وَهُوَ الَّذِي نَأِلَ إِلَّا, إلا, إلا فِعَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا كَذَلِكَ مَا قَصُّ عَلَيْكَ مِنْ بَأْسٍ مَا قَدْ ثَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لدنا ذكرا uض auf dau yaحmiu yau matiya mattidanxoali di na fis ana yau ma يووم يوم فَق فصفُي وَنأشررٌ مجرم يووم إنزين زُل الق تغفَتونَ بينهُ إلا بسم إلا عشرق نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثله طريقة إلا بالسمو إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قوى عن صف صف فَيَأْسَرُهَا الْقَوْعُ أَنْ وَصْفًا لَا تَرَاهُ فِي عَيٍ وَجَأٌ وَلَا أَمْتَأُ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأِي وَجَلَه وَأَقْوَاتُنَ أَصْوَاتُ الرَّحْمَنِ فَنَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ مَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَكَانَ دَعْوُهُ مَسْـُٔودًا قُمَ لاَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُنْزِلُ نَبِيٌّ إِلَّا وَعَلَتِ الْهُجُونِ الْحَيِّ الْقَيُومِ وَقَدْ خُرَّبَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخُرَفُ ظُلْمًا وَلَا عَظُمًا فكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله المالك وَ تأج بِ القآان من qubal aan ي الق inayka wayu waquر وّ ز دني م Waقدddaidaنا من قبل فنصي ولم نجد له عظمه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس أب فقلنا يا أب ادَم انها فائد لكل كون فلا يخرجا من الجنه فتشقا ان لك ان تجوع فيها ولا تعر و انك لا تمئ فيها ولا تضحى وثوس إليه الشيطان قال يا آدم وندلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما wa kwa vi qsfani ahi ma mi wa roqi jada wa a foieadaabba vu fer sunma je te bi wobuta بِعَذَابِكُمْ مِنْ بَعْضٍ عادُوا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَنْ يَضِلَّ وَلَا يَشْقَى وَمَا أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا كذلك آتتك وَكَذَٰلِكَ إِذْ نَكَثَ عَهْدَكَ إِذْ أَنتَ وَمَنْ مَّعَكَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَخُونُونَ بِأَيْدِيكُمْ وَتَخُونُونَ بِأَبْصَارِكُمْ وَإِذْ Wa aza buda khiati achadda aba kwa afala mi dina ho kamaakna kwabenna wmi qu ni yasho na fie matsa ki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 وَمِن إَّْ فَسَبِّه وَأَقْوَفهرن عََّكَ تَوضُ وَلَا تَمُدًا إ عينَكَ إلَ ماَا مَتَأْنَ به أَذْوزَم مِنْهُم َحْبَة العياتِ الدّ يُلينَ َفْتِنَهُم فيِي ويرزق كل من قوا يرد وابقا واملهك بالصلوات عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقمه اتقوا وقالوا لو لا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينتما في الصحف لولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا نَوَّامًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا أَن فَلَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّفِلَّ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فستعلمون من أصابوا الصراط السويج ومن احتدى